هي المبتذعة في قواعد العقائد على الخصوص، هذه المسألة الذي يتكلم عليها مصنف في هذا الموضع يريد يريد أن يبين أن الافتراق بين الفرق. والافتراق الذي قد يحدث بين الناس قد يكون بسبب الخلاف في العقائد وقد يكون بسبب البدع في العمليات الافتراق عن الدين إما في مسائل الاعتقاد في بعض مسائل الاعتقاد قواعد الاعتقاد وإما بسبب الاختلاف في العمليات ويقصد المصنف بهذا البحث بيان أن الضرر يدخل على الناس بأحد أمرين إما بالخلاف كما سلف في مسائل العقائد وإما بالخلاف في قواعد الشريعة. العملية. وكل ذلك يرجع إلى الاختلاف في مسائل الدين وهذا يدل دلالة واضحة على أن الواجب على المسلمين في كل مكان أن يكونوا على بينة من أمرهم وأن يكون الضروري الأول والأساس المتين عندهم هو بالدين تعلما تعليماً ودعوةً واجتماعاً عليه فإن بركة الاجتماع على الطاعة كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ثقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبال الله جميعا ولا أي اعتصموا بكتاب الله واعتصموا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبل الله هو طاعته وهو كتابه وهو الوحي الذي أنزل والاعتصام به والاجتماع عليه اجتماع الخاصة والعام على ذلك هو السبيل للنهضة بالمسلمين والسبيل إلى السلامة من الافتراق وهذه المسألة التي ذكرها المصنف هنا سيربطها بالمسألة السابقة ويربطها بالمسألة التي بعدها يقرأ كلام المصنف بارك الله فيك كلام المصنف بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين يقول المصنف رحمه الله المسألة الرابعة أن هذه الأقوال المذكورة آنفا مبنية على أن الفرق المذكورة في الحديث هي المبتدعة في قواعد العقائد على الخصوص هي المبتدعة كالجبرية والقدرية والمرجئة وغيرها وهو مما ينظر فيه فإن إشارة القرآن والحديث تدل على عدم الخصوص يعني يقول هنا إن إشارة أدلة الكتاب السنة تدل على أن الافتراق لا يكون فقط بسبب الاختلاف في العقائد في قواعد العقائد كما ذكرهما وإنما يكون أيضا بسبب آخر وهو الاختلاف في العمليات المقصود بالعمليات هي كليات الشرع الأساسية الأخرى التي تتعلق بالأعمال الظاهرة فقد يكون الاختلاف بسبب العقائد كالاختلاف مثلا في التوحيد في توحيد الربوبية أو توحيد العلادة أو الأسماء والصفات وقد يكون الاختلاف أيضا بسبب أمور عملية أخرى ولهذا مسألة التي قبل هذا عند المصنف هو بيان أسباب الافتراق تذكرون أنه بين سببين اثنين الافتراق سبب ديني وسبب دنيوي. السبب الديني قد يظن بعض الناس أنه يقتصر على ما يتعلق بمسائل العقائد، أو كما ذكر المصنف قواعد العقائد. لكنه أيضا قد يتعلق بأمور عملية أخرى، قد يتعلق بأمور عملية، فالبدع كما تجري في العقائد تجري في الأمور العملية، تجري في الأمور العملية، وهو ما أراد المصنف أن ينبه عليه في هذه المسألة. بقي هنا أن يذكر المصنف الأدلة على أن الافتراض والابتداع يكون أيضا بسبب الأمور العملية. وفائدة هذا البحث عند المصنف الآن هو أنه قد يتفق الناس في الجملة ولا يختلفون اختلافا ظاهرا في بعض مسائل الاعتقاد لكن قد يكون منهم خلاف وابتداء في مسائل العمل فهذا يؤدي أيضا إلى الافتراق هذا يؤدي إلى الابتداء ويؤدي إلى وقوع الضرب عليهم بسبب افتراقهم في أمر كلي يتعلق بأمور الشريعة وسيأتي ذكر بعض الأمثلة إذا ذكرنا أدلة المصنف على هذه المسألة وعلى هذا إذا سألك سائل مثلاً فقال الافتراق الذي أضرب الأمة هل وقع بسبب قواعد العقائد الاختلاف في العقائد فقط أو وقع بسبب الاختلاف في الأمور العملية أيضا مصنف يقول هنا وقع بسبب الأمرين معا وقع بسبب الأمرين معا والأمة إذا وقع الاختلاف في الدين أو الافتراق عن الدين ضعفت ولهذا فإن الآيات في القرآن والأحاديث كثيرة جدا لا تحصى في الأمر بالاعتصام والاعتصام هو السبب في قوة هذه الأمة في جميع العصور الاعتصام بحبل الله الاعتصام الطاعة الاجتماع على التحاكم إلى شرع الإسلام الاجتماع على الولاء لله ورسوله والمؤمنين فهذا الاعتصام هو الذي يقوي هذه الأمة ولذلك ما ضعفت هذه الأمة في وقت من الأوقات إلا إذا نظر الناظر في شأنها وجدها أنها لم تعتصم بهذه الأمور الأساسية لم تعتصم لم تجتمع على هذه الأمور الأساسية فيقع فيها الضعف ويقع فيها الافتراق ويقع فيها الضرر والضرر بذهاب مصالحها الدينية أو الدنيوية أو بعض مقدساتها أو غلبة العدو عليها ولهذا أمر الله عز وجل المسلمين بالاجتماعي والاعتصامي وعدم الافتراق عن الدين فهذا هو من المصائب العظيمة التي تسبب لهم الضرر الدنيوي والأخروي وقد سبق كما ذكرت لك المسألة حتى نربط بين هذه المسألة ونربط بين المسألة التي بعدها أن المصنف المسألة التي بعدها بين أن سبب الإفتراق قد يكون في هذه الأمة بسبب ديني وقد يكون بسبب دنيوي فإذا جئنا في هذه المسألة المذكورة الآن وهو السبب الديني فإنه إما أن يكون بسبب ديني اختلاف في بعض مسائل العقائد قواعد الدين أو الاختلاف في بعض المسائل العملية المتعلقة بقواعد الدين سيذكر المصنف على أن الفرق قديما قد اجتمع فيها الأمرها وسيذكر الأدلة على أن الافتراط كما يكون في مسائل العقائد يكون في المسائل العملية يقرأ أدلة تبارك الله بي. قال فإن إشارة القرآن والحديث تدل على عدم الخصوص وهو رأي الطرطوشي أفلت رأي الطرطوشي في كتابه الحوادث والبدع قد نص على أن البدع تكون في البدع العملية ولا تختص بالبدع العقائدية وهذا مما يجب الحذر من جميع البدع وأسباب الافتراق سواء كانت في هذه أو في هذه سيذكر هذا الرأي وسيختاره المصنف وسيذكر الأدلة على ذلك نبدأ أولا بأدلته ويمكن أيضا قبل أن نذكر أدلته نذكركم بدليل قد سبق ونص عليه هو أيضا وإن لم يذكروا في هذا الموضع أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بيّن قوت هذه الأمة وأن قوتها في الاجتماع على ما نشأت عليه من أمر الإسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الجماعة ما أنا عليه وأصحابي وهذا الحديث صحاها والحاكم وغيره لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام حذر الأمة من الافتراق فلما حضرها من الافتراق بيّن لها العلاج حتى يكون لهذه الأمة قوة دينية وحتى يكون لهذه الأمة قوة دنيوية وحتى تحفظ مصالحها الدنيوية والأخروية بيّن لها العلاج لما حضرها من الافتراق بيّن لها العلاج فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الجماعة أي على أي شيء تعتصم هذه الأمة على أي شيء تجتمع قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنا عليه وأصحابه فأخذ بعضها العلم من هذا الحديث ما أنا عليه وأصحابي أي ما كانوا عليه من العلم والعمل ما كان عليه من العلم والعمل فيدخل في هذا أمور العقائد والأمور العملية المتحدقة بقواعد الدين حتى يخرج الخلاف في بعض جزئيات الدين فإن هذا لا يضب الذي يسميه العلماء الخلاف السائق الذي يسميه العلماء الخلاف السائغ وهو الخلاف في بعض الجزئيات فإن هذا لا يضعف الأمة هذا الخلاف يتطلب الناس فيه الأدلة ويعرفون فيه الراجح والمرجوح عن طريق البحث الفقهي لكنهم يعتصمون في قواعد الدين وأساسيات الدين كما ورد في الحديث ما أنا عليه وأصحابي قول النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ العلماء من هذا الحديث أن الذي عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه هو مجتمع عليهم الاعتصام بالكتاب والسنة وقواعد الدين وتليات الشريعة وهذا شامل للعقائد والعمليات وفائدة هذا البحث حتى لا ينقلب ينفهم الإنسان الناس الإسلام فهما فكريا فقط وإلا فإن فهم المسائل على أنها تنظير عقدي فقط هذا لا يحقق المعنى الصحيح للإسلام، فلا بد من تصم من تصحيح في العقائد، ولا بد من تصحيح في العمل، فأخذوا ذلك من قول النبي صلى الله عليه وصحبه، والذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه هي قواعد هذا الدين وكليات الشريعة في مسائل الاعتقاد وفي مسائل العمل. فالذي يخالف في مسائل الاعتقاد لم يكن على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، والذي يخالف في مسائل البدع في العمليات ليس على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، فلا بد من الاجتماع الأمرين، فلا بد من اجتماع الأمرين، صحة في الاعتقاد، صحة في العمل، والذي ينقض ذلك هو البدع في الكليات في قواعد الدين. سواء في العقائد أو في العمليات هذا الدليل مذكر به لأن المصنف ساقه قبل في كتابه وسيذكر الآن أدلة تصل إلى ثمانية أدلة على أن البدع كما يكون خطرها في العقائد يكون خطرها في العمليات ثم سيخرج من ذلك بأن الفرق المذمومة ذمت للأمرين ذمت لانحرافها في مسائل العقائد وذمت لانحرافها في البدع في العملية والعلاج هو, أن هو الرجوع إلى ما ورده في الحديث ما أنا عليه وأصحابي أي في العلم والاعتقاد والعمل اقرأ الدليل الأول بارك الله فيكم أفلا ترى إلى قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما في قوله تعالى ما تشابه لا تعطي خصوصا في في اتباع المتشابه لا في قواعد العقائد ولا في غيرها بل الصيغة تشمل ذلك كله فالتخصيص تحكم يريد أن يقول هذا هذا هو الدليل الأول الدليل الأول أن الله عز وجل ذم المخالفين المفترقين عن الدين في العقائد أو في أساسيات الدين العملية ذمهم الله عز وجل لأن شطرهم على الأمة عظيم يؤدي إلى إضعاف الأمة الدليل على الذم قول الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه بعد قول الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات مكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات أي قليل أخر هنا كما ذكر الألن ذل على أنها قليل وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ وهذا دليل الدم هذا هو دليل الدم في قلوبهم زيغ أي يبحثون عن الزيغ والضلالة يفسدون أنفسهم ويفسدون الأمه ولذلك كل من وقع في افتراق عن الدين في العقائد أو في العمليات هو شر على هذه الأمة فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء الشرك والضلاله وابتغاء تأويله الشاطبي يقول هنا ما تشابه عاما سواء ما شبها عليه أو ما شبه به على نفسه أو على غيره في العقائد أو في الأحكام العملية. ولهذا قال هنا وقوله قول الله تعالى ما تشابه لا تعطي خصوصا في اتباع المتشابه لا في العق لا في قواعد العقائد ولا في غيره يعني لا تخص أحد الأمرين وإنما يدخل فيها الأمران في قواعد العقائد وفي الأمور العملية. الصيغة دلالة اللفظ هنا يقول تدل على ذلك كله إذا جاء إنسان فخصص قال لا ما تشابه في أمور العقائد لا في الأمور العملية يقول الشاطبي هذا تحكم لأن الأصل في التخصيص الشريعة أنه لا بد أن يكون عن دليل تخصيص حكم شرعي لا بد يستند إلى دليل يقول التخصيص تحكم أي بغير دليل فيكون التخصيص مردودا فعلى هذا الدليل الأول عند الشاطبي هنا أنه يشمل لفظ لفظ الذي ورد عليه الدم يشمل الافتراء أو الابتداع في العقائد أو في الأحكام العملية الكلية الأساسية ونذكر هنا مثالين لكل واحد منهما حتى يتضح هذا الدليل المثال الأول طبعا هو أشار من قبل ولا نريد أن نكرر الكلام ذكر هنا الجبرية والقدرية والمرجئة فلا نريد أن نكرر الكلام في هذا قد سبق تعريف هذه الفرق في البحوث السابقة وردت في أكثر من موضع لكن نأخذ مثالا الآن مثل المرجئة في مسائل العقائد حولوا الإسلام إلى مجرد النطق بالشهد هذا بسبب اشتباه وقع لهم من بعض الإقلاقات لكن لو رجعوا إلى الأساسيات والمحكمات في الدين تبين أن العمل من الإيمان وتبين أن الإيمان له ظاهر وباطن وتبين ما يتعلق بصحة الاعتقاد والنهي عن الشرك فهذا الاشتباه الذي وقع لهم هنا جعل فعلهم وقولهم واعتقادهم مذموما ولذلك أجمعت الأمة أجمع علماء السنة على ذمهم هذا بالنسبة للمتشابه الذي يقع لبعض الناس في بعض مسائل الاعتقاد في العمليات مثل الوقوع في تحليل بعض المعذرباء فإنه وقع الاشتباه في العمليات في مثل هذا لكنه من المتشابه الذي اتبع فيه بعض الناس الزيغاء وطلبوا فيه الفتنة وتركوا الإجمع فمن ذلك أيضا ما وقع لبعضهم من أن الربا المحرم إنما هو الكثير دون القليل وعلى هذه وعلى مثل هذه الفتاوى وأيضا على أثر القوانين الوضعية دخل الربا إلى العالم الإسلامي فهذا خلاف في الاقتصاد بحيث توجه الاقتصاد في العالم الإسلامي توجها مثل توجه الاقتصاد في العالم الغربي وانتشر الربا انتشارا عظيما هذه المسألة متعلقة بالعمليات والخلاف فيها خطير ليس كالخلاف في المسائل الجزئية التي فيها الصحيح والأصح والراجح والمرجوع وإنما هي مسألة هي أصل تتعلق بها مسائل كثيرة ويكفي أن الربا كما هو معلوم مفسد للاقتصاد مؤدن إلى جعل المال في يد طائفة قليلة وعامة الناس ليس عندهم من العم من المال إلا القليل وبهذا يضعف الاقتصاد وينتشر تنتشر الفوارق كبيرة حتى تجد المعوزين وتجد الناس الذين لا يجدون الضروريات وذلك بسبب وقوع المال في يد طائفة قليلة تتاجر به تبيع المال بالمال وتمنع الحركة الاقتصادية أن تأخذ مدارها الصحيح وهذه آفة الربا في العالم كيف يكون هذا داخل في قول ما تشابه هنا جاءوا إلى مثل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة فقالوا المحرم المحرم هو الأضعاف المضاعف وصورة المسألة أن يأتي أن يؤخذ الربا فيقال له بعد سنة تدفع رأس المال وزيادة عشرين أو ثلاثين أو مئة أو مئتين أو نسبة واحد في المئة مثلا أو اثنين في المئة فإذا جاءت السنة التي فيها السداد ولم يسدد ينسئ له في الأجل ويزيد النسبة مثلها ما كان يأخذ 2% يأخذ 4% والتي بعدها بدل ما يأخذ 4% يأخذ 8% وهكذا قالوا هذا هو الأضعاف المضاعفة المحرم في الآية وأما إذا كانت النسبة ثابتة كما هو الشأن الأعمال الربوية في العالم فإنهم يثبتون النسبة الغالب فقالوا هذا ليس المحرم هذا من التشابه اشتبه عليه لكن هذا الاشتباه هو هل هو بسبب جهل وعدم وضوح أم أنهم تركوا من الأدلة الصريحة الواضحة البينة في كتاب الله التي تدل على تحريم الربا كثيره وقليله إذا كانت الأدلة الأخرى بالعشرات فتركوها وتعلق بهذا الدليل المفسر عند أهل العلم كيف فسر أهل العلم هذا الدليل أضعفا مضاعفا قال القرآن حكى صورة وحالة من ربا الجاهلية فإن الربا في الجاهلية قد يكون أضعفا مضاعفا وقد يكون بنسبة محددة قد يكون هذا وقد يكون هذا وهذا كلهم حرم كله فالقرآن ذكر حالة من الحالات التي يقع فيها الربا وهي رضاعة المضاعف ولا يعني هذا عدم تحريم غيرها من الزيادة وإن لم تكن مضاعف فالدليل على أن الزيادة تحرم ولم كانت مضاعفة قول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الرباء ما بقي من الرباء هذا عمو يدل على أن الرباء قليله وكثيره حرام، وقول النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وهو يودع الناس ألا إن الربى الجاهدية كله موضوع تحت قدمه كله سواء كان مضاعف أو غير مضاعف والأدلة على ذلك كثيرة لا تحصى وعلى هذا يجمع العلم أن الربى قليله وكثيره حرام فهذه بدع وانحرافات في العمليات ليست في العقائد ولم يقل أنا أستحذر الربى الربى كله حلال ولكنه أدخل التشابه على نفسه وعلى الناس إذا سمع الناس أحد يفتي بأن الربى ما يكون محرم إلا الأضعاف المضاحة وهو ممن يتكلم بالدين فظنوا أنه فعلا هذا هو المحرم فقط الأضعاف المضاحة وعلى هذا فربى البنوك العالمية كلها جائز اللي في العالم كلها سواء في العالم الإسلامي وفي غيره وبهذا يدخل التلبيس على العوام هذا اتباع للمتشابه المتشابه والزيط والفتنة فتنة الناس عن دينهم من أعظم الخطر العام لو قيله وحرام كلها الربا تركه لكن إذا جاء هؤلاء الذين ابتدعوا في دين الله ما ليس منه فقالوا الربا أقشى كثيرة أما ما كان استثمارا أو ما كان استثمارا وإنتاجا فهذا نوع وما كان للحاجة اقتراض للحاجة هذا نوع ثم قال ما كان كثيرا هذا نوع ما كان قليلا هذا نوع هذه التقسيمات ما أزل الله بها مصرطان فلما قسموا هذه الأنواع من الناس أجازوا أكثر أنواع الربا أجازل أكثر أنواع الربا وهذا خلاف للإجماع وخلاف الكتاب والسنة خلاف للمحكمات الأساسيات من الدين من بالدين للضرورة وهي أيضا مخالفة للإجماع فهذا نوع من الانحراف والابتداء والفتنة والزيغ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه إذ لو قالوا للعوام أن الربا كله حلال كيف يشبهون عليهم؟ قالوا كذبتم فإنا نعلم من كتاب الله أن الله حرم الربا حل الله البيع وحرم الربا ونعلم أن الربا أمره خطير، ساد للاختصاد ومخالفة للمحكمات الأساسية فلم يقبل العوام منهم ذلك لكن كيف كيف يشبهون عليهم؟ قالوا لا الربا أنواعا كثيرة فالمحرم ضعفه مضاعفا قال الله تعالى يا أيها الذين آمروا لا تأكر الرба ضعافا مضاعفة. طيب والباقي أنواع الباقي؟ هذا إحلاك هذا تشبيه. وأخطر من الفتوى الصريحة التحليل لأن لو لو بالتحليل رد العوام عليه قوله لما فيه من الدين والصلاح أقالوا كذبت لأن الربا الرба محرّم. من أهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا لكن لما دخل عليهم بالتشبيه اختلط الأمر عليهم فقالوا هذا يتكلم بالكتاب والسنة ولعل كلامه صحيح ولهذا من فترة النصارى في دينهم أنهم جاءوا فنشروا التثليث بالتشبيه فقالوا كلمة الله أي جزء منه وروح منه أي عيسى جزء منه وقال الله خلقنا وجمعنا أي فالآلهة جمع أي فالآلهة ثلاثة وتركوا قول الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد تركوا قول الله تعالى إنما هو إله واحد وتركوا قول الله تعالى في عيسى إنما هو عبد أنعمنا عليه ولذلك حتى المشركون لم يشركوا إلا بالتشبيه على أنفسهم لم يشركوا إلا بالتشبيه على أنفسهم وعلى غيرهم قلنا نحن ما نعبدهم لأنهم يستحقون, لأنهم يستحقون العبادة إنما نعبدهم ليقربونها يا وازم الله قالوا ما حرمنا الربا إلا لأنه ليس من الأضعاف المضاعفة التي قال الله عز وجل يا أيها الذين أموا لا تأكل ربا ضعافا مضاعفا وأهل التثليث قالوا إنما قلنا بالتثليث لأن لما سبق مما ورد عليهم من التشبيه فالشرك لا ينتجر إلا بالتشبيه والبدع لا تنتجر إلا بالتشبيه وذلك الشاطبون قال ما تشابه شامل للأمور العقدية وللقواعد العقائد وللعمليات المتعلقة بالأساسيات في الدين كون تخرم تحريم الربا بهذه الشبه معنى هذا تقبل الربا الجاهلية ومعنى هذا لا فرق بيننا في الربا بيننا وبين الكفار فما الذي يميزنا إذن في هذا الحرب ولذلك الربا ربا الجاهليه كثير وقليله انتشر في الأرض أول ما قام نشره اليهود ثم علموه للنصارى ثم علموه النصارى للمسلمين لكن لو كان هؤلاء الذين يفتون بالباطل يخافون الله لردوا ربا النصارى عليهم وقالوا الربا عندنا محرم كله ثم تقسم إلى أربع أنواع وتقول المحرم نوع وتفتح ثلاث أبواب للربا في العالم الإسلامي ما اللي يصير؟ يدخل الربا ولا ما يدخل يدخل ويستقر ويصبح فتنة للناس لا شك أن هذا من اتباع المتشابه ومن الفتنة في الدين ومن التضليل للمسلمين هذا الدليل عند الشاطبي الدليل الأول وهو أن الابتداء واتباع المتشابه كما يكون في العقائد يكون في العمليات أقرأ الدليل الثاني بارك الله وكذلك قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء فجعل ذلك التفريق في الدين ولفظ الدين يشمل العقائد وغيرها لاحظ الدين شوف دليل الشاطبي هذه مسائل علمية مهمة قال إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيئا صاروا مذمومين بنص الآية ولا لا طيب التفرق في الدين قد يكون في العقائد وقد يكون في العمليات من أين أتيت بالعموم هنا قال الشاطبي لفظ الدين لفظ الدين الالف ولا هنا لفظ الدين يشمل العقائد ويشمل غيرها من الأمور العقدية من الأمور العملية يعني مثلا يأتي إنسان فيقول مثلا الحكم بالشريعة من الأمور العملية لأنه مرتبطة الأمور العقدية ثم يهون منه ثم يقول ما دامت العقيدة صحيحة في النفوس فالخلاف في الحكم بالشرع يحكم بالشرع ولا يحكم بغير هذه من المنور العملية طيب إذا افترقت الأمة في التحاكم من الشريعة البديل ما هو ما هو البديل عن الشريعة الناس لا بد لهم من الحكم، حكموا إليها ما البديل البديل القوانين التي يصنعها الناس بأنفسهم طيب الناس يتبع القوانين، يتفقون ولا يختلفون، يختلفون الاختلاف، ويفرقون هذا هو الحاصل. يدخلون في الآية ولا ما يدخلون، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لا استمنهم في شيء. يدخلون في الآية، أن فرقوا دينهم هذا الحكم لا هذا يتحاكم من القانون الغرب الفلاني، هذا يتحاكم من الغرب الفلاني، هذا يتحكّم إلى كذا، هذا يتحكّم إلى كذا. التحكيم متعلق أمور عقدية، ومتعلق بأمور عملية. ولا يمكن تجتمع الأمة إلا على منهج واحد وتشريع واحد. اختلفت التشريعات، اختلفت الأحكام، افترق الناس، افترق الناس. لا يمكن توحد أفكار الناس وتوحد مفاهيمهم والمعاني الموجودة عندهم والأساسيات إلا أن يتحاكموا إلى منهج واحد فإذا افترقت المناهج افترقوا افترقوا, افترقوا حتى لو اجتمعوا بعض الراحيان على بعض المصالح سرعان ما يفترقون ثم يدخلهم الوهن والضعف تمزق هذا الذي يفسر حال الأمة لهم فسر حال الأمة في هذا الضعف الموجود فيه، اللي تقع فيه، هو بسبب أنها لا تجتمع على منهج واحد. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا فالذين يفترقون عن الشريعة ويتحاكمون إلى الأهواء داخلون في هذه الآية. داخلون في هذه، والنبي عليه الصلاة والسلام تبرأ منه. قال لست منهم في شيء. لأنهم الحقيقة لا يمثلون إلا الضرب على الأمة لا بد أن يرجعوا إلى منهج واحد يرجعوا إلى شريعة واحدة إذا رجع الناس إلى شريعة واحدة رجعوا إلى أصل واحد إذا رجعوا إلى أصل واحد اعتصموا به فقووا فكانوا, فكانوا أمة واحدة هذا الدليل الثاني عند المصنف الدليل الثاني أن الافتراق يكون في الأمور العقدية ويكون في الأمور العملية بدلالة هذه الآية يقرأ الدليل الثالث وقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبول فتفرق بكم عن سبيله فالصراط المستقيم هو الشريعة على العموم ونيته ما تقدم في السورة من تحريم ما ذبح لغير الله وبيانه وبيانه, وبيانه وبيانه ما تقدم في السورة من تحريم ما ذبح لغير الله وتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وغيره وإيجاب الزكاة كل ذلك على أبدع نظم وأحسن سياق ثم قال تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا فذكر أشياء من القواعد وغيرها فابتدأ بالنهي عن الإشراك ثم الأمر ببر الوالدين ثم النهي عن قتل الأولاد ثم عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن ثم عن قتل النفس بإطلاق ثم عن أكل مال اليتيم ثم الأمر بتوفية الكيل والوزن ثم العدل في القول ثم الوفاء بالعهد ثم ختم ذلك بقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فأشار إلى ما تقدم ذكره من أصول الشريعة وقواعدها الضرورية ولم يخص ذلك بالعقائد فدل على أن إشارة الحديث لا تختص بها دون غيرها يبارك الله فيك هذا الدليل صول فيه الشاطبي يريد أن يقول رحمه الله أن هذا التعقيب القرآني وأن هذا صلاطي مستقيما الله عز وجل يقول يبين للأمة يبين للناس في الأرض كلها وأن هذا صلاطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي فحذرهم من الافتراق نرجع للأحاديث التي ورجلها الافترق نرجع للبحث السابق الذي ذكر الشاطبي فيه الافترق بسبب ديني أو دنهم نرجع أيضا لهذه المسألة الآن أن الافترق قد يكون بسبب في العقائد وقد يكون بسبب في الأحكام العملية ما دلالت هذه الآية على ذلك؟ قال الشاطبي هنا هذه الآية جاءت بعد قول الله يتعالى قل تعالى قل تعالوا أتروا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا سئلة ابن عباس عن هذه الآية سئل على المحكمات فقال الآيات الثلاث من سورة الأنعاف وإنما أراد ابن عباس ذكر المثال التي آيات أخرى كثيرة تدل على هذا المعنى إنما أراد ذكر المثال هذا المثال يتضمن الأمر وجوبا بتحقيق التوحيد وبر الوالدين وغير ذلك من ما ورداء من هذه الأمور العملية أمور عقدية وأمور عملية وورد النهي فيه عن أمور عقدية وهو الشرك بالله وعن أمور عملية وهي قتل كما ذكر الشاطبي هنا قال النهي عن قتل الأولاد والنهي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن ثم النهي عن قتل النفس بغير حق ثم هذه أمور عملية النهي عن أكل مال اليتيم ثم الأمر بتوفية الكيل والميزان ثم العدل في القول ثم الوفاء بالعهد هذه أمور عملية ثم جاء التعقيب بعدها طبعاً هذه أيضاً أكد الشاطبي كلامه وقال هذه أصول الشريعة وقواعدها الضرورية ما يصلح مجتمع إلا بها بالوفاء بالعهد بالعدل في القول بالوفاء بالكيل والوزن حفظ الأنفس لاحظوا هنا ورد حفظ, حفظ الأنفس حفظ الأموال حفظ الدين أمور عقدية وأمور عملية. قال الشاطبي هنا ما تقدم ذكره من أصول الشريعة وقواعدها الضرورية ولم يخص في ذلك العقائد. والذكر في هذه الأمور في هذه الآيات أمور تتعلق بأصول الدين عقدية وأصول الشريعة العملية وأصول الشريعة العملية. ثم جاءت التعقيب القرآني الوصية من الله عز وجل بعد هذا قال الله عز وجل وأن هذا سبيلي هذا سبيل النجاح هذا سبيل الحق وعد معي مرة أخرى لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سيئى الجماعة قال ما أنا عليه وأصحاب هذا الذي عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحاب. الصدق في الأمور العقدية والقيام بها والصدق في الأمور العملية والقيام بها هذا والصلاة المشتقين قال الله عز وجل هنا وأن هذا أي هذا المذكور من الأمور العقدية والعملية من أمور الدين الأساسية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل السبل ماذا ستصنع الآن ستؤدي إلى الافتراق إما في الأمر الأول أو في الأمر الثاني الأمر الأول ما هو في العقائد والأمر الثاني ما هو في الأمور العملية السبل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقوا هذا الدليل الثاني عند الشاطبي الذي يبين به أن الافتراق في هذه الأمة قد يكون بهذا السبب وقد يكون بهذا السبب وقد يكون, السبب وقد يكون بمجموعهما اقرأ الدليل الذي بعده وفي حديث الخوارج ما يدل عليه أيضا فإنه ذمهم بعد أن ذكر أعمالهم وقال في جملة ما ذمهم به يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم فذمهم عليه الصلاة والسلام بترك التدبر والأخذ بظواهر المتشابهات كما قالوا حكم الرجال في دين الله والله يقول إن الحكم إلا لله وقال أيضا يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان فذمهم بعكس ما عليه الشرع لأن الشريعة جاءت بقتل الكفار والكف عن المسلمين وكلا الأمرين غير مخصوص بالعقائد هنا ذكر حديث الخوارج واستدل منه أن خلافهم كما كان في العقائد كان في الأمور العملية أخرى وأوضح من هذا في الأمور العملية أوضح من هذا لو ذكر أن بعض طوائفهم قالوا بأن الزاني المحصن لا يرجم ونفى الرجم ونفى الرجم وأنكرت الخوارج ما ورد من الأحاديث أن رجم الزاني المحصن ثبت بالأحاديث الصحيحة لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأنيس اغدوا يا أنيس من امرأة هذا لأن اعترفت أي بالزنا فارجمها قد كانت ثيبا ورجم النبي عليه الصلاة والسلام ماعز رضي الله عنه لما زنى فثبت بقوله كما في الحديث الأول وثبت بفعله عليه الصلاة والسلام وأجمعت الأمة على ذلك فبعض فرق الخوارج أنكرت الرجم إذا أضفنا هذا إلى ما ذكره الشاطبي كان خلافهم في أمور عقدية وخلافهم في أمور عملية وهذا شر وهذا شر والعجيب أن بعض الطوائف وإن كانوا لا يعتقدون عن الخوارج من بعض ال. تنويريين أو بعض العلماء الذين خدعوا بعض القراء العلمانيين أنكروا الرجل، فهذا من الابتداع، هذا من الابتداع، وليس لهم فيه موافق إلا هؤلاء المتدعين من الخوارج الذين أنكروا الرجل، هذا المثال واضح. على ما ذكر في هنا أيضا من الأمثلة الأخرى على أن الافتراق قد يكون بسبب العقائد وقد يكون بسبب الأمور العملية المتعلقة بأساسيات الدين ما يتعلق مثلا بالرجم يتعلق بأساس الدين كيف تحفظ الناس من الزنا مثلا كيف تحفظ الناس من القتل بدون قصاص لكان أهل الجاهلية على كفرهم كانوا يقولون القتل أنفى للقتل يعني إذا أردت أن تنفي القتل تحفظ الدماء فعليك بالقتل قصاص اقتل القاتل معتدي الذي يقتل عمدا عدوانا يقتل أولا أخذ الحق منه للمظلوم والأمر الثاني لعله أن يكون كفارة له أحسنت إليه هو وأحسنت للقاء للمقتول إذ ردت له حقه وأحسنت للمجتمع لحفظت دماء الناس وكذلك الرجم في الزن أو الجلد هو كفارة لمن وقع من هذا الجرم الشنيع سواء كان تيبا فيرجم أو بكرا فيجلد ثم أيضا هو حفظ للمجتمع من هذه الانحرافات فإذا خلف في هذه الأساسيات فإن هذا مما يستنكر ما يقال خلاف جزئي وإنما هو خلاف في كليات الدين في أمور أساسية تتعلق بضروريات تتعلق بنظام المجتمع وبمصالح الناس العامة الخاصة ومن هنا ذكر الشاطبي هذا الدليل لوضوحه ليقول أن الافتراء قد يكون بسبب انحرافات العقديه قد يكون بسبب أيضا الخلاف والابتذاع في العمليات هنا فدل على أن الأمر على العموم لا على الخصوص فيما رواه نعيم بن حماد في هذا الحديث أعظمها فتنة الذين يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال وهذا نص في أن ذلك العدد لا يختص بما قالوا من العقائد. يعني يريد أن يقول استدل بهذا قد سبق الكلام على هذا حديث. يريد أن يقول هنا أن الحكم غير مستند شرعي. الحكم غير مستند شرعي أو القول. والفتية بغير مستند شرعي يسبب الافتراق بين الناس هو منقوض ابتداء وسبب ذلك أنه حكم بالرأي والتشهي بغير مستند وأصل البدع ما هو ما هو أصل البدع أصل البدع هو حكم بالرأي والتشهي حكم بالشبهات عقوم بالشباب يتبع المتشابه بمجرد الآراء بمجرد الآراء التي لا تستند إلى دليل ليس لها مرجعية ليش الناس الآن كثير من أصحاب الشهوات والشبهات والأهواء يقولون ما يعني يريدون ينفون المرجعية عن الناس لماذا إذا قلت مرجعية الناس العلماء سمعت ما ما يقال من كثير من الشبهات. والتشبيه على أهل العلم وإن قلت المرجعية الشريعة قالوا تريدون أن نكون تبعا لكم كأن الناس إذا اتبعوا أهل العلم أو اتبعوا أهل الحق على شريعة الله صاروا تبع لفلان أو فلان لا ما صار حتى تبع لأهل لكن هكذا الشريعة يختص بتعليمها ونشرها أكثر العارفين بها وهم أهل العلم وهم بده يجيب قاضي من الشارع تقول تعرفكم بين الناس ومعرف الشريعة وما اختصاص له أنك أنت اختصيث لأن فلان بل فلان لا لأنه صاحب اختصاص في الموضوع والذي يبتكلم في الشرع لابد أن يكون عارفا به، والكفار إذا أسلموا سيكون تبع للمسلمين من من كان قبلهم من يقومون بالشرع ويحكمون به فهل يقول الكفار مثلا نحن لا نتبع الشرع لأننا لا نريد أن نكون تبع لكم فكثير من الشبهات التي تستعرض على تستعرضها أهل الأهواء في التشكيك في الدين أو التشكيك في العلم أو التشكيك في مرجعية يريد أن يكون هناك مرجعية للناس طيب إذا لم يكن هناك مرجعية للناس ماذا يكون؟ يكون الفوضى طبيعي ولذلك من خصائص الجاهلية الأولى كما ذكر الشيخ محمد عبدالوها أنهم لا يجتمعون على شيء ماذا تصنع به؟ ألم يكونوا قبائل متفرقين لا يكادون يجتمعون على منهج هكذا يرفضون أنفا هكذا يفسرون الأمور فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فجمعهم على منهج واحد وهو الكتاب والسنة وجمعوا النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام ورباهم حتى قبل الاجتماع عليه دون سواه ولم يكن يصدر أحد منهم لم يكن يصدر الناس من دون مرجعية اللي هي الكتاب والسنة ما يمكن كما ورد في الأثر هذا وقد سبق الكلام فيه أنهم يحلون الحرام برأيهم ويحرمون الحلال برأيهم أثر هناك مرجعية وإذا فقجز المرجعية والاعتصام بالكتاب والسنة يقع الاختلاف. إذا وقع الاختلاف تفرق عن الدين يصيب الأمة ما أصابها هناك قضايا أساسية ما يمكن أن يتنساها الناس أصل لو تناسواها الناس يكون صحيحون وضعون لابد أن يكون في قوة وصدق في الإصلاح تريد أمة قوية لابد من منهج تريد منهج لابد أن يكون مرجعية شرعية لماذا شرعية ما هو شرعية عشان أنت شرعية ولا عشان علماء ماذا لا معناها لأنها شرع الله فالناس تبع لبعضهم بعض في الاجتماع والتعاون على البر والتقوى وإقامة الشريعة كي يتحقق الاعتصام والاتلاع الافتراق عن الدين والحكم بمجرد الهوى والرأي ودون مرجعية سبب الافتراق سبب الافتراق ويمكن على هذا النحو تستطيع تفسر فترات التاريخ الإسلامي. الأمة هذه كانت أمة قوية، تحكم العالم. إذا جد تدرس أحوالها، تجد أن لها مرجعية واحدة، مرجعية واحدة. إذا وقع وسيأتي معنى كلام الشاطي في المسألة التي بعد هذه وهي التشريع من دون الله. إذا وقع التشريع من دون الله، ما وش معنى من دون الله؟ يبدون مستند. يحل الحرام بمجرد الرأي بدون مستند شراء ويحرمون الحلال بدون مستند شراء لمجرد الرأي عراء الناس كثيرة واختلافات الناس واسعة فيقع الافتراق الافتراق في أي شيء في الدين وهذا الذي يفسر وقوع الصراع بين الفرق وقوع صراع بين المختلفين في الدين، ولا شك أنه شر على بسبب الاشتراك في الدين وبسبب ما يترتب عليه من الآثار السيئة، وكما يكون هذا في العقائد يكون في الأمور، يكون في الأمور العملية. ليس الشاطبي يكون في الأمور العملية؟ لأنه قال الحرام والحلال، والحلال والحرام تتعلق. بجملتها بالأحكام العملية. إينعم. واستدل الطرطوشي على هذا الدليل السابع. هذا الدليل السابع. إينعم. واستدل الطرطوشي على أن البدع لا تختص بالعقائد بما جاء بما جاء عن الصحابة والتابعين وسائر العلماء في تسميتهم الأقوال والأفعال بدعا. إذا خالفت الشريعة ثم أتى بآثار كثيرة كالذي رواه مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه أنه قال ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة يعني بالناس الصحابة وذلك أنه أنكر أكثر أفعال عصره ورآها مخالفة لأفعال الصحابة وكذلك أبو الدرداء الجيل القدوة هو الذي ورد التنبيه فيه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما أنا عليه وأصحابه لما جاءت الأجزال المتأخرة من الناس أي كثير من الناس خالف الصحابة في أمور العقائد وفي الأمور العملية ثم جاءت الفرق وغطت هذا الانحراف بالناس الناس قد يقعون في مخالفة العمل بسبب الشهوات وقد يقعون في مخالفة العقائد بسبب الشبهات لكن الشبهات يمكن أن ترفعها بالدليل وتبين للناس إذا كانت مسائل فردية عند الناس لأن خلل فردي يمكن معالجته. ويمكن أيضا أن تكون الإحرارات عملية في أفراد الناس أخطاء جزئية فيمكن أن تعالجها أيضا لكن لما جاءت الفرق الفرق غطت الانحرارات العملية بشبه وغطت الانحرارات العقائدية بجدل كثير والفرق كثيرة ووقع على انقسام الصراع داخل الأمة فضعفت مع أن الأمة في تلك الفترة القرن الأول الثاني الثالث كانت أمة قوية لكن الصراعات هذه أضعفتها كيف أضعب يعني مثلاً تتصور أن المسلمين نشروا الفتوحات بصورة كبيرة في العالم لكن بقي أجزاء من العالم ما وصلت له الفتوح الإسلامي لكن لو سلم أهل السنة من شبر الفرق وكان أتباع الفرق هم أهل سنة على ما كانوا عليه لم ينحرفوا تكون الأمة أقوى أو أضعف تكون أقوى فيكون امتجاد الإسلام أقوى في العالم الاختلاف بسبب أمر دنيوي كما ذكر الشاطبي في مسألة الأولى يام الدولة العباسية انتشر الإسلام من انتشار في العالم لكن لا شك أن الخلافات التي وقعت بين المأمومة الأمين والصراع أضعف حركة الإسلام في الانتشار إذ لم تكن الأمة مشغولة بذلك بهذه الحروب الداخلية كان يمكن انتشار الإسلام يكون أوسع فالفرق ارتكبت جليمة كبيرة في العالم الإسلامي وعلى هذا فإن الاختراق عن الدين في مسائله العقدية أو العملية وسبب البدء هو من أكبر الجرائم التي يضعف الأمة وليس بالأمر الهين هذا تلعبون بالأفكار والمفاهيم والصحابه العالم الإسلامي والتنوّذين والعلمانيين كل واحد يتكلم بالدين برأيه برأيه يتكلم مع أن الله عز وجل حذر الناس كلهم مسلمهم وكافرهم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 حرم الربية الفواحش ما ظهر منها وما مضى والإثم والبغي الفواحش قد تكون فردية وقد تنشر بين الناس فيكون شرها أكثر والبغي والظلم أكبر من ذلك وأشد منه الاشراك بالله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطة وأشد من ذلك وأن تقولوا على الله ما تعلن يقولون على الله بغير مستمد شارعه مرجعية الدين هذه ترجعنا ل, ل... ل... لتحكم فينا العلماء الشريعة العراء القديمة كل ما شئت منها وينسبون كثير من الأحكام الشرعية إلى التشدد والتطرف وأنه يمكن تطبيقها في هذا العصر وغيرها طيب والحل ما هو الحل عندكم ما هو الحل عندهم أن عن يتحدث هؤلاء هم بأمر الناس يقولون هذا حسن هذا قبيح هذا حلال هذا حرام هذا حق هذا باطل هذه مصلحة هذه مفسدة هذا, مفسد هذا تشريع تشريع بشري وآراء بغيظ مستند ولذلك في هذا العصر الآن انتشرت مثلا الثقافة التعددية انتشرت مثلا الأحزاب كل حزب يشرق ويغرب كما يشاء. هذا يأتي بالشيء وبنقيضة. بالشيء وبنقيضة. وانتشرت الأفكار المتنقلة. الغرب ينشأ الرأسمالية الديمقراطية. والشرق ينشأ الرأسمالية الشيوعية. العالم الإسلامي يتخبط طارة في هذه وطارة في هذه. طيب إلى أين يستقر أمر الناس؟ ولذلك لاحظوا رحمكم الله أن قضايا المسلمين الآن هل ترجع إلى منهجية واحدة حتى ينظر فيها وإلا تارة تحكم بأفكار الغرب وتارة تحكم بأفكار الشرق مثل قضية فلسطين الآن على ما فيها من الآلام والهموم والمشاكل والدماء على أي شيء انحرضت المسلمون يستجدون المناهج الأخرى لحلها تجدون القانون الدولي قانون الدولي منهج منهج لكن منهج وضعها الناس بأرائها يكلهم بمكيالين، ويزنهم بميزانين وهذا اليوم حق وغدا ليس بحق والأمة تسعى وراء السراب فجريمة الفرق لما انتشرت العالم الإسلامي ثم جاءت بعدها المذاهب من العالم الإسلامي شرقا وغربا هذه كلها ترجع إلى تشريع بشري وآراء بدون مستند يقولها الناس فيها خير وفيها شر كثير فيها نوع من محافظة على الفقرة وفيها إباحية فيها فواحش وفيها ظلم وبغي وشرك وقول على الله بغير علم ولهذا ولهذا حقيقة يعني لا يمكن أن تعود الأمة إلى كلمة سواء إلا بترك الافتراء وترك الانحرافات في بدع العقائد وبدع الأعمال الفرق لما انتشرت غيرت من الإسلام لكنها ما استطاعت يعني أن تسبقه طيب يعني المسلمين أهل السنة كانوا من القوة والنشاط بحيث نشروا الإسلام في العالم. لكن هذه الفرق هذه الفرق أضاعفت. واشتركت بع هذا الضعف غيرت أشياء كثيرة حتى تغير الناس يعني شاع شعروا بين الفرق الكبير بين راتع الصحابة الجيل الأول وقوته وبين الأجيال المتأخرة هنا. فإذا كان الإنسان يريد أن يفهم مثل هذا الحديث هذا الأثر ذكره الموط ذكره مالك الموط وذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم قال ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس أبو سهيل قال رواه مالك عن عمي أبي سهيل عن أبيه أبو سهيل هو أنافع بن مالك بن أبي عامر الأصبح من رواة الكتب الستة أما أبوه هو مالك بن أبي عامر الأصبح جد الإمام مالك بن أنس روا عن عدد من الصحابة وأدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه أثقى النساء وابن حبان قال رحمه الله ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة يعني أحدث الناس تغيرا صحيح أنهم يصلون حكموا إلى الشريعة لكن لكثير ما وقع من الاختلاط والبدع تغيرت أمور الناس فأراد أن ينبه إلى مثل هذا التغير وهو الذي آشرت إليه من انتشار الفرق والضلالات بحيث انقسم جهد, الأمة انقسم جهد الأمة يعني أهل السنة كان أمامهم في عهد الصحابة وكان أمامهم في القرون المفضلة نشر الإسلام في العالم فلما جاءت الفرق اشتغل أهل السنة بأمرين اتنين في وقت واحد نشر الإسلام في العالم ومواجهة الفرق المنحرفة في الداخل ووجود هذه الفرق على كهرتها أدى إلى تغيير كثير في شأن الناس اقرأ بارك الله فيك وكذلك أبو الدرداء رضي الله عنه حين ساله رجل فقال رحمك الله لو أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أظهرنا هل ينكر شيئا مما نحن عليه؟ فغضب واشتد غضبه ثم قال وهل يعرف شيئا مما أنتم عليه؟ وفي البخاري. يعني هذا الإحساس هذا ذكره الطرطوشي في الحوادث البدع. هذا الإحساس الطبيعي أن بعض الناس قد يعتبر هذه الألفاظ مبالغة فيها يعني يريد يقول لا لا تبحث كيف تزكي نفسك لو النبي بعث قال هنا وهل يعرف شيئا مما أنتم عليه هيتصور صورة الأمة في الجيل الأول جاءت إلى مساجدهم امتلأت ويصلون على السنة. يتوالونا على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ويترحمونا فيما بينهم. إذا ذهبت إلى أسواقهم ظهرت السنة والخير. إذا وجدتهم في العلم وجدت العلم الصحيح، لا ولا الهوى. إذا وجدتهم في العلاقات العامة وعلاقات الزواج وجميع العلاقات الخاصة والعمة وجدت وجدتهم على كلمة سواء وخير وسنة. إذا رأيت فغورهم رأيتها مليئة بالعلم والجهاد والدعوة إذا رأيت الأمم كيف تدخل في الدين أفواجها وانتشر الحق في الأرض إذا رأيت مقدساتهم كيف تكون مصونة لا شك إذا رأيت مثل هذا ثم فوجئت وأمور الأخرى ستقول مثل ما قال هذا الصحابي الجليل وبعض التابعين فمثل هذا ليس في نوع مبالغة وإنما هو لكثرة ما وقع في الناس من الخلل لا يعني أن رسلية خير هناك خير كثير عظيم لكن دخلت على الناس الدواخل واختلطت السنن بالبدع هنا مقرأ وفي البخاري عن عن أم الدرداء قالت دخل أبو الدرداء أبو الدرداء المغضبا فقلت له ما لك فقال الله ما أعرف منهم من أمر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أنهم يصلون جميعا. أي ما يصلون جميعا. لكن بعد ما يصلون جميعا. وين رقون؟ اللي كان عليه الصحابة أنهم يصلون جميعا. ثم إذا ذهبوا تذاكروا العلم، بنوا بيوتهم على أمر الإسلام، ولا آثم على أمر الإسلام، حضروا من البدع والاهواء. انطلقوا يدعون إلى الله عز وجل وبينون الحق المسلمون على قسمين قسم من بقي في بلاد الإسلام يقوم بفروض الكفايات وفروض الأعيان قد حفظ القسم الباقي الذي يذهب إلى الثغور والجهاد والدعوة إلى الله عز وجل يقومون أيضا بفروض الأعيان وفروض الكفايات أمهم وتلاحمة قوية فيقول لا نعرف منهم لا يصليون جميعا لقد أما الأمور الأخرى فلا نعرفها اختلفت هنا. وذكر جملة من أقويلهم في هذا المعنى مما يدل على أن مخالفة السنة في الأفعال قد ظهرت. وفي مسلم قال مجاهد دخلت أنا وعروة بن الز وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر مستند إلى حجرة عائشة وإذا أناس في المسجد يصلون الضحى. فقلنا ما هذه الصلاة فقال بدعه. قال الطرطوشي محمله عن عندنا على أحد وجهين إما أنهم يصلونها جماعة وإما أفذاذا على هيئة النوافل في أعقاب الفرائض نعم عروة بن الزبير هنا هو عروة بن الزبير من العوام أخوة لدى الأسدي أحد الفقهاء السبعة قال رأى عبد الله بن عمر مستند إلى حجرة عائشة رضي الله عنها فإذا أناس في المسجد يصلون الضحى فقلنا ما هذه الصلاة فقال بدعة صلاة الضحى كما تعلمون في النصوص الصليحة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى حتى يقال لا يكاد يدعها وكان يتركها حتى يقال لا يصليها فهنا حمل هذا أثر عن عبد الله بن عمر ذكره مسلم صحيح ومن حيث السند صحيح فسله الطرطوشي وغيره من أهل العلم على أحد وجهين، أنهم كانوا يصلونها جماعة لأن الأصل أنها لا تصلى جماعة هذا نوع من الإحداث فيها أو أنهم كانوا أيضا يصلونها على هيئة النوافل في أعقاب الفرائض فتلتبس بالنوافل تلتبس بالنوافل وهذا وجه الإنكار هذا وجه الإنكار وإلا فهي كما هو معلوم سنة من حيث الأصل هنا. وذكر أشياء من البدع القولية مما نص العلماء على أنها بدع فصح أن البدع لا تختص بالعقائد وقد تقررت هذه المسألة في كتاب الموافقات بنوع آخر من التقرير نعم ثم معنا آخر ينبغي أن يذكر هنا وهي المسألة الخامسة إينا. وذلك أن هذه يكتفي بهذه المسألة وهي المسألة الرابعة وهي بيان خطر البدع في العقائد والعمليات إينا. يقول هنا الصوت غير واضح وأظنه لقرب المقرفون فأرجو التنبيه حال هذا يرجع للمهندس الصوت أنا ما أتعرض للمغرفون أنا أجلس في مكاني هل يمكنك أن تضعوا المغرفون مغرفون كل مكان ما تريدون مرة القادمة يكون يبرس لك الصوت هنا عشان أقب هنا عشان أسلم مع ما وتعمل ما هذا يرجع لكم عليكم يقول هل يمكن الجمع بين القولين بسبب الافتراق لأن الأمور العملية لا بد أن تكون مسبوقة باعتقاد في نفس الأمر هذا جمع صحيح لكن على أي حال يدعي المدعي أنه عنده مسائل اعتقاد صحة وأنه ما خالف في أمور الاعتقادية وهو في الحقيقة يجني على الشريعة بوقوعه في البدع العملية هذا يقترح يقول ما رأيك لو يكون الدرس يبدأ قبل صلاة المغرب على رأيك حال إذا تحول الدرس كل أسبوع إن شاء الله يصير بين المغرب والعشاء ونسى الله التوفيق لنا وراء هذا سؤال طويل يقول وأنا ألفت انتباهكم إلى أن يعرض على الناس التلفزيون السعودي الآن يقوم مشكوراً بعرض لقاءات مباشرة على الهواء عن طضية فلسطين ويقوم العامة بتوجيه هذا الفضاء ويقوم العامة بتوجيه هذا الفضاء نحو المفاهيم السطحية وما تمليه العاطفة عليها فيحصل بذلك تفريق شحنة الناس بدون أن يوجه. إلى ما فيه توعية المسلمين للخطر المحدد الذي تمر به الأمة والمطلوب الحث للمشاركة في مثل البرامج والاتصال المباشر لتوجيه الحوارات وبث الوعي الصحيح في مثل هذه القضايا المهمة التي يحتاجها كثير من الناس فما هو الصواب فيها وإلى أي مرجعية يعتمدون أما ما ورد في التوجيه هذا والمشاركة في الحوارات والمداخلات لمن يستطيع هذا أمر واجب بحيث يبرز رأي الأمة في الدفاع وما تريد الأمة في الدفاع عن مقدساتها يعني مشاركة من يستطيع المشاركة في الحوارات أو المداخلات عن طريق الهاتف وعن طريق الفاكس في من ينشر رأيه فهذا أمر طيب بل هو أمر متعين واجب حتى يظهر الرأي الذي تريده الأمة بالدفاع عن مقدساته أما بالنسبة لما ذكره من وما هو التوجيه بالنسبة ل حتى لا تذهب عواطف الناس حول المفاهيم السطحية في هذا الموضوع الواجب الحقيقة على أو المرجعية المرجعية هي على العلماء وعلى الحكم مرجعية هذا الأمر على العلماء وعلى الحكم أما بالنسبة للناس يبدون آرائهم يشاركون يبينون يظهرون غيرتهم ينادون بالواجب في هذا الأمر لكن المرجعية لحل هذه الأزمات الخطيرة على الأمة ترجع إلى العلماء والحكم لأنهم يتقدمون في أمر الناس خاصة العلماء الذين يتقدمون أمر الأمة البارزين المعروفين أن كلما إنسان وضع نفسه في الصفوف الأولى الله يعينه لا شك أكثر مسؤولية هذا واحد الأمر الثاني الحكام لأن الأصل في الحكم الإسلامي حراسة الدين والدنيا دولة الإسلامية العصل فيها حراسة الدين والدنيا حراسة الدين بإبعاد كل الآراء والشبهات التي تصارع المسلمين في عقائدهم وآرائهم يعني العالم الإسلامي ليس مجالا أن يدخله كل من يريد عالم الصحافة والإعلام وينشر أفكاره ليفسد الناس هذا لا يجوز أصلاً بل يتنافى مع مهمة الدولة الإسلامية الدولة الإسلامى مهمة حراسة الدين والدنيا حراسة الدين بتحكيم شريعة الله حراسة الدنيا ايضا بتحكيم شريعة الله والسعي في مصالح الناس الخاصة والعامة بحيث كل إنسان تقوم ضروراته وتقوم مصالحه حتى مصالحه الدنيوية هذه مهمة الدولة الإسلامية الدولة الإسلامية يمثلها العلماء ومثلها الحكام بالنسبة لقضية فلسطين قضية فلسطين الآن تتعلق بحراسة الدين والدنيا هذه المقدسات ليست للفلسطينيين وحدهم هذه المقدسات للأمة في الأرض كلها بمعنى لو جئت للفلسطينيين وقلت لهم نعطيكم أحسن دولة في العالم لأن كل السلام الذي يدور الآن هو محاولة يقنع الفلسطينيين أنه سيكون لكم مكان تأمنون فيه والباقي ليس قضية فلسطين هي قضية تتصل بأمر ضروري يتعلق بحراسة الدين ويتعلق بحراسة الدنيا الذي هو مهمة الدولة الإسلامية مهمة العالم الإسلامي. فلوجئت الفلسطين فقلت خذوا أحسن دولة في العالم أحسن دولة في العالم في دولة أوروبية تريد تتنازل لكم وتسلمكم الحكم والتشريع والبلاد والأموال لا يجوز لهم أن يقبلوا لا يجوز لهم على أن يأخذ اليهود فلسطين لا يجوز والعجيب أن هذه القضية هي الذي ستمتحن فيها هذه الأمة وسيمتحن فيها العلماء والحكام هل يقومون بحراسة دين الأمة ويقومون بحراسة دنياها أم يضيعونها هذا هو الابتلاء الكبير ابتلاء عظيم للأمة لو جئت اليهود هذا ما يدل على أن هذه مسألة معقدة لا ينفع فيها إلا الصدق لو جئت لليهود فقلت خذوا أحسن دولة في العالم مستعدين كندا تتنازل لكم يلا روحوا هنا قالوا لا نحن نريد القدس ونريد أرض فلسطين فليس عند المسلمين مخرج إلا أن يصدقوا مع الله إذا جينا عند حتى يعني لا نستهلك الكلام بصورة إعلامية إذا جينا عند الناس الناس الحقيقة ما هم قصرين إن شاء الله الأمة لن تقصر لكن الأمة ما يمكن تطير في الفضاء تنزل على فلسطين تنصر المسلمين ما يمكن لأن في حدود وفي علاقات دولية فلا بد تزاح هذه الحدود ويفتح للأمة ومعها علماؤها ومعها أهل الحق ممن يريد حراسة الدنيا أول شيء مطلوب منه أن يرفعوا الضيم عن إخواننا لأن دماءهم ليست أغلى من دمائنا فلا يجوز أن تأمن الأمة وتتسلى بالسلام ريثما يوافق العالم ويأتي بالسلام الذي لا يدرى ماذا وراءه ثم بعد ذلك يموت أكثر الفلسطينيين ونأتي نحن متأخرين فإذا ذهب من هذه الأمة الكثير الكثير لإنقاذ المسلمين وكرامتهم فهذا أمر سهل وهين بل أمر واجب بل هو أمر واجب فما يمكن أن تتحقق حراسة الدين والدنيا إلا باجتماع كلمة العلماء والحكام في العالم الإسلامي وإيقاف هذا الظلم والبغي في العالم هذا أكبر جرائم الظلم والبغي في العالم يا هذه الجرائم تهدد البيوت على المسلمين آمنين في بيوتهم العالم يتفرج إذا قالوا الكفار ماذا ينتظر من الكفار؟ تظلم الكفار يجون يحمون مقدساتك ويرفعون القتل عنك ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ونستطاعوا لكن المصيبة هي في أحوال يتقدمون الناس يقول نحن نحرس الدين والدنيا أين حراسة الدين والدنيا؟ أين هي حراسة الدين والدنيا؟ إذا جينا مثلا للناس ما يمكن تقول للناس اخرجوا من المسجد هذا واذهبوا وأقيموا سلما يحفظ مصالح المسلمين أو أقيموا جهادا يرد كرامة المسلمين كيف يصنعون بدون قيادة كيف يصنعون ولذلك المسؤولية هي على هذين النوعين على الحكام والعلماء وهي مسؤولية شرعية وفي المقابل أيضا مسؤولية تاريخية وهذه الجرائم لا يمكن أن يوافق عليها دين واليهود لا حق لهم في فلسطين ومهما اعتذر المسلمون بالضعف فليس دماء إخوانا الفلسطينيين ليست دماءهم بأرخص من دمائنا لو ترك للمسلمين المتطوعين ودعموا ماليا وعسكريا فعرفت كيف يختلف الأمر فلكي لا نضيع الوقت في ونطيل عليكم وندخل في الموضوع, في الموضوع يمينا وشمالا مهمة أي دولة إسلامية في العالم حراسة الدين والدنيا حراسة الدين بحفظ دين الأمة وحراسة الدنيا بحفظ جمائها وأعراضها ومقدساتها فالذريد يتحمل هذا الوصف الصحيح فليقم بالواجب وإذا قال ما في إمكانية والله دول الطوق لا تريد أن تصنع شيئا إذا قلوا للناس صراحةً بغى نصارح الأمة أن تصارح الأمة من أولها إلى آخرها والسلام المذكور في الشريعة لا يمكن أن يكون على حساب إبادة المسلمين ننتظر حتى تنتهي إسرائيل من إبادة أمة ثم بعد ذلك ننتظر حتى توافق على السلام ثم ننتظر إلى المفاوضات مع المسارات المختلفة ثم ننتظر كلما أوقد نارا للحرب أطفاء الله فهذه مسألة الحقيقة ليس بالسهل أن تمر على الأمة بهذه الصورة إذا كان العالم الغربي وصل إلى, ف... إلى... إلى... إلى درجة من الإجرام بحيث يرى أن تهدم البيوت على أصحابها وعلى الأطفال والعجائز والنساء حق شرعي لليهود إذا وصل إلى هذه الدرجة من الإجرام فلا يجوز أن يصل المسلمون إلى درجة من الموات بحيث يستجدون العالم أن يقف عن دماء المسلمين فهذه قضية الحقيقة لا بد أن يتبنىها. من يريد الصدق من العلماء والحكام في العالم ويقولوا لا ممكن نحن نصنع أي شيء الذلة ما الله كتبه على المسلمين خليهم يموت خلق كثير من المسلمين في سبيل الله وفي المقابل يخشى الكفار على مصالحهم وعلى جمائهم ويخافون لأن إذا كان لا أنت لست مستعدا أن تدافع عن نفسك يلعب بك العالم كله فهذه القضية ينبغي أن تحرك بصورة صحيحة أما نبدأ أن نستجد العالم كله وإخوان المسلمين يقتلون وهذا الاستجداء يأخذ سنة أو سنتين أو ثلاث حتى يصل اليهود إلى ما يريدون من التمكن ومن قتل المسلمين ثم بعد ذلك لنأخذ للفتاة هذه الجريمة من الجرائم التي لا يجوز السكوت عليها من حرمها، ومهما طيل عن ضعف الأم لا يبرر ذلك، وهم يقول الأم كلها ضعيفة، لعل الله أن يجد أن يوجد لها من من أصحاب الغيرة من من يخافون الله، من أهل العلم، من أهل النفوذ، من أهل القوة. من يعلم من, من يشعر العالم أنه إذا لم تحفظ دماء المسلمين فالمسلمين يعني نبد أن يصنعوا شيئا يلفت انتباه العالم إليهم ويفتحون هذه الحدود المقفلة للمسلمين ليدافعوا عن كرامة إخوانهم والواجب عليهم هم أن يقوموا بهذا العمل فليست دماء المسلمين في فلسطين بأرخص من دماء المسلمين في العالم ومقدساتنا ليست مجالا للبيع والشراء في سوق القانون الدولي هذه مسائل ينبغي أن يقوم فيها أهل العلم ويقول فيها كلمة الحق وينبغي أن يتحمل الحكام مسؤوليتهم إن كانوا يقولون أنهم يحرسون الدين والدنيا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز صلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين